وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَغْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُلُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْطَ فَتَقْعُدَ مَثْهُومًا مَحْسُورًا إِنَّا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 ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا النفس التي حرم لا مذلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان وعوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وَأَحْسَنُ تأويلا ولا تقف ما ليس لك بيع إِنَّ السمع والبصر وَالْفُؤَادَ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكما ولا تجعل علم عن الله إلى من آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدقَرَفْنَا في هذا القرآن لِيَذْكَرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا لُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعْهُ آلَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا إِلَى ذي العرش سَبِيلًا سُبْحَانَ له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقرون تسبيحهم إنه كان حليما غفور